ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إِلَّا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سُنَّةُ الأولين ولو فتحنا عليهم بابا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 وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَوْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ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 وَأَرسَلْنَ الِياحَلَ وَاقِحَ فَأَ زَلنا مِنَ السَّمِمَا فَأَسْقَنكُمُ فَأَسقَنَاكُمُهُ وَمَا أَ تُمْ لَ بِخازنين وَإَِّالَ نَحْنُ نُحّ وَنُميتُ وَنَحْن الوارثون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 قال رَبِّ بِمَا أأَغْوَتَنِي لَ أزَّن إَّ لَهُم فيِي الأْرض وَلا أُغْوَّهُم أأَجمَعين إِلَّا عبَادَكَ مِنْهُممُخْللَصين قَاه صِط عَلَّ مُسْتَقِيم إِ عبَادِي لَسَلَك عَلَهِمْ سُلْقَانٌ إِلَّا مَن التَّبَعكَ مِنْ الغَوين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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَلَبِئْهُم مِّن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَّجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ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 قَال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِن نَّجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا مِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ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 مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنَهْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَـالِيَةً سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّ لَـبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ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 الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد رَبِّكَ وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين